ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب ما قطعتم من ليله او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين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 م ا أفاء الله على ر س و ل ه من أهل ا ل ق ر ا ف ل ل ل ل ه و ر س و ل و ل ذ ا ل ق ر ب و ا ا ل ي ت م ى و الاسلاميه م س ك ي ن وبن ا ل ب ي دولة بين الأغنياء من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 يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أ و ل ئ ك هم الصادقون والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم, يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة من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 موسوعه ن ا ل ن ا ولإخواننا الذين س ب ق و ن ا ا ب ل إ ي م ا ن و ل ا ت ل ع ل في ق ل و ب ن ا غ ل ا ل ل ذ ي ن ن آ م و ا ربنا م ن ا رؤوف ر ح ي م ألم تر إلى الذين تر ا ن ف ق و ا ي ق و ل ل و و ن إ خ ا ن ه م ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا من أهل ل ا ا ك ت ب ل ن خ ر ج س م ل ن ن خ ر ج معكم ل ن ع ل ك م أ ح د ا أ ب د ا وإن و ق ت ل ت م لننصرنكم و ا ل ل ه ي ش ه د إن ل ه م ل ك ا ذ ب و ن لئن أ خ ر ج و ا لا يخرجون م ع ه م و ل ئ ن ا ت ل و ا لا ي ن ن ص و و ه م ل ئ ن ن ص ر ل ع ل و ن ا ل أ ب ا ثم ل ا ينصرون ن ل أ ت م أشد رهبة ف ي ص د و ر ه م من بأن الله ذلك بأن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 إني أخاف الله ا ا ل ل رب ع م ي ن فكان ع ا ق ب ت ه م ا أنهما ا في ل ن ا ر خ ا ل د ي ن فيها و ذ ل ك جزاء ا ل ظ ا ل م ي يا أيها الذين ن آ م ن و ا اتقوا ا ل ل ه ولتنظر ا س م ا ق د م ت لغد